van zich over en aan hem. Op een manier dat de zaligheid van Allah aanprijst. Namelijk dat hij het patwa en de zuiverheid van Allah aanbidt. En dat hij de wetten van Allah volgt. En dat het nieuws van de naam van Alhamdulillah bil ladhi an'ama 'alayna bi ni'matil islam wa bi ni'matil iman wa bi ni'matil hidayah wa bi ni'matil afiyah wa van ni'matil rizq wa bi ni'matil 'aql wa bi ni'matil basar wa bi ni'matil sam' wa bi فبما انه ليس من الاشخاص القادرين على تحديد فضل الله في هذا الموريد فاخباره عن الفضل الشهير عن تسليم واقتراحا ومشمولا بالعلي فالله ان يكون الله مختلفا اول ناحيه قاصده الشباب اذا كان فلا ايشأك انه يلد له ان يخبر على الفتوار من الاخبار عن الفتوار اخبار عن صقم الله في حقه واه wenn عن صقم الله في حقه لا يتضمن افتران ولا protein ا него مش ايده وانسا غير عاجل. وان كان غير عادل اسم الله انه عندما يخبر عن الفتوار فهو يخبر عن صقم الله في حقه والمقروض أنه قادم على تحديد حكم الله في حقه فإخباره عن حكم الله في حقه لا يعد خليبا ولا افكرار ولا يجوز الكلام أنه بالعنوان الأولي يجوز للمجتهد غير العادل أن يخبر عن فتوى في الأولي ولكن بالعنوان الثانوي هل يستلزن إخباره عن فتوى مع انه عالم بعدم عدالته وانه ليس اهلاه هل يستلزم ذلك الاغراء بالجاهل والتضليل للناس أم لا يستلزم كلام في هذا العنوان الثانوي ومن اجل بيان هذا العنوان نذكر ثلاثه موارد المورد الاول ان يساله السائل مع جهل السائل بالحكم يعني السائل لا يدري أنه يشتاق في المفتي أن يكون عادلا ما يدري عن هذا الحب أطلع لأنه لا يعلم هذا الحب لذلك حتى غير العادل عن فتوى فإذا كان الثلو من يرى أن الافتاء منصب خبروي كل من هو خبير بالإفتاء يجوز له أن يفتي سواء كان عادلا أو فاسقا إذا كان السائل جاهلا بالحكم ويعتقد أن منصب الإساء منصب خبروي لا منصب نياب عن رمان عليه السلام والمنصب الخبروي له الخليل سواء كان عادلا أو فرص كان العدال والفصلة إلا في هذا الموريد حينئذ إذا أتاه السائل وسأله عن فترة والسائل جاهل بالحكم يعني جاهل بأنه يفترق في المقفى ان يكون عادلا فهنا يجب على هذا المخيل يجب عليه ان يرشده للحكم لا للموضوع بان يقول له يجب عليك اخذ الفتوى من المجتهد العادل فان العداله شرط في خزيه الفتوى يجب ان يبلغه الحكم والموضوع بان يقول له انا عادل الاستدعائي الارشاد للحكم لا للموضوع فإن الإرشاد الحكم واجب وليس تواجب خاصا بين المشاهدين وواجب الحكم وكل من يحافظ حكمان يجب تبليغ الأحكام الإذكالائية في الفقهاء تبليغ الأحكام الإذكالائية تبليغ الأحكام العامة البلوى بين المسلمين يجب تبليغها على كل من عرفها سواء أن كان فقيها أو عاميا أو غير ذلك تبليغ الأحكام فالسلائي وعنس البلوها العجوم متفق عليه بين الفقاقات فحين الاذن من باب هذا الوجوم يجب عليك أن يشله ويسرق أن يسرق ويسرق ما كذا أما بيان الموضوع وأنه هو عادل أم ليس جعادلين فلا يجب الرشاد للموضوع كما لا يجب أن يقول له توبك أنجس أو قاهر لا يجب عليه أن يقول له أنا عادل وليس جعادلين بيان الموضوعات غير واجبين هذه في أرشاة الموضوعات لا على الفقيلة على غير الفقيلة الأرشاة الموضوعات مؤذية هذا المورد الأول الموضوع الثاني أن يأتيه السائل عالما بالخصف جائلا بالموضوع السائل يعلم بأنه يشترط في المفتي أن يكون مشتهدا عادلا ولا في سمجره بأن هذا المفتي عادل أو ليس عادل جلو الموضوع. والمبتية لم تعد نفسه أنه ليس بالعادلة فهل يجوز له الاستاء في هذا الموريد أم لا؟, لا. إخباره عن فتوى المفروض أنه ليس داخل تحت عنوان الكذب لأنه اخبار عن حكم الله في حقه والإخبار عن حكم الله في حقه ليس كبيرا هو قادما هذا الشيخ خدم الله في الحقه فالإخبار عن الفتوى لا يدخل تحت عنوان الكذب والإستراكة يكون محرم وارشاد هذا الجاهل إلى الحكم لا حاجة كأنه عالم في الصقر. وارشاده الى إلى الموضوع يتبه واجه بأنه لا يجب ارشاد إلى الموضوعات فبالنتيجه لا معنى عن أنه يجب أن يكون فكرة إن يستطيع هذا الموضوع عن نوير ما لو اكبر شاهدان فاتقان بنجاة الشيئين جاء إنسان يتقل يظن او يعتقد انهما عادلان فعلهما معتقدا انهما عادلان هل هذا السوء نجس او طاهر قال نعم هذا السوء نجس هل اشتكر الشاهدان الفاسقان اثنان اولا انهما اخبرا عن الواقع هو في الواقع نجس اجوابهما عن الواقع, الواقع. الواقع. الواقع. فلم يبدا من خبرهما اي يسال إرشاده إلى الحرق أنه يجب عليك أن تأخذ هذه الأحكام من العدول لأن الفصداخ مهور ما وعال بذلك على الساحب إرشاده للموضر وأنه فصداخ لا عدول ليس يورد منه عليهم هل يرتكبها؟ إيه محذور عندما يخبرنا عن النجاة؟ المحذور في اعتقاده بعدالتهما لا في إختارهم ومهن يرتكب عنه المحذور فيه هو المحذور بأنه اقتقل بعجال لا محذور في كلامهما ولا في الإخبارهما كذلك في مقامنا في اعتقاده معجالة هذا المشيء يوجد المحذور لا في إخبار المشيء مثل يوجد محذور يوجد المحذور في ذاته وهي بناء على هذا لا مانع من أخبار كذلك فتران تركوا عادلات عفوا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 لو حضر عادلان وقت الصلح لو حضر عادلا وقت الصلح وتم طلاقه بحضور عادل ثم شهد فاتقان بوقع الطلاق هذا طلاق الطلاق نعمه لأن ما أقرأ طلاق الطبيب طلاق تم من بحضور عادل أما حضورهما في موقع طلاق حضور الشاهدين روجل إخبار حضور الشاهدين في موقع الطلاق حام حام نيلد حرام من با أن الطلاق الصحيح يشترط فيه حضور العادلين فإذا عبر الفاتقان والزوجان يعتقدان عدالتهما وقد حضر في موقع الطلاق وترتب الطلاق على حضورهما وبعد ذلك هذه الزوجه بعد انتهاء العدة زوجة بزوج آخر فيلزم من ذلك الزواج ذاتي دالين من صحيح موقع طلاق بحضوره علمين لكن الطلاق الذي يقع بحضور الفاسقين فحينئذ يلزم من الزواج بهذه المرأة بعد انتهاء العده الزواج بذات بعين والزواج بذات بعين محرم فحضورهما أدى إلى وقوع محرمين بما أن حضورهما مستلزم للوقوع في محرمين لذلك يكون حضورهما محرمان وإلا فالأخبار عن وقوع الطلاق الصحيح بعد حضور العدل هذا لا منعه. هذا المورد الثاني المورد الثالث ما إذا تلزم إستاء عرقل الاغراء بالجهاز أخذ لا من شخص يعتقد بعدم عدالته ومع ذلك يصدر رسالة عن أو مثلا يتفدى للاقتداء في مجال الفقه مع علمه بان الناس تعتقد عدالته ومع علمه بان الناس لو اطلعت على عدم عدالته لما رجعت اليه مع علمه بان الناس تعتقد على ولو على عدم لما رجع اليه مع ذلك تفضلت اتخذت هذه الطريقه هنا لا وبعد أن تكون هنا ملازمة عصرية بين التفضيل الإتاء وبين وخل الناس في الجهد و الضلال وكيف ملازمة باعتبار وجود الملازمة العصرية في المقام لا يبعد أن يكون التفضيل الإتاء نصداقا بعنوان تضليل والنظرات الجاهل باعتبار الملازمة العصرية في المقام بالنسبة لهذه الموضع. ما إذا كان ما إذا كان التفدي للإفتاء ملازما عرفا مع حصول الاستمرار في الجهل والضلال بحيث يحضر على التفدي للإفتاء أنه إضراء بالجهل وأنه تضليل هنا يكون إفتاء محرمان وإذ كان يومه ويصبر عن فتوى الله في حتى إيه. هذا بالنسبة إلى المحتيل، وأما بالنسبة القاضين، وكذا من ليس اهلا للقضاء يحرم عليهم القضاء بين الناس، وحكمه ليس لنا بال. لأنها مسؤولية مسؤول، هو هم يحرم عليه مسؤولية، أم حكمه ليس لنا كذا، تكمل. هذا يحتاج إلى بيان أمور الأهم الأول. الفرق بين القضاء والفتوى ان الفتوى اخبار عن الحكم الكثير والقضاء اخبار عن الحكم الشخصي لهذا المولد الكثير عندما يقول المجتهد تجاه تنازع شخصان في ارض وكان لأحدهما يدن عليها طولبة غير ذي بالبينات هل يسمى ما لكن عندما يحضر زيد وبطر عند عند هذا المشاهد ويكون لزيد يد على الأرض فيقول المشاهد عليك يعني على بطر أن تأتي بالبينات لأنك لست صاحب يد على الأرض هيتموه قوار فالإخبار عن الحكم الكلي اختاموا الاخبار عن الحكم الشخصي في هذا المورد قضاء فتميز القضاء عن الفتوى ان الفتوى تحديد الحكم الكلي وان القضاء هو تحديد الحكم الشخصي في هذا المورد هذا الذي يسمى بالحكم الولايتي اذا سمعت الاحكام الولايتيه ما هو الفرق بين الاحكام القانونيه والاحكام الولائيه الفرق بين الأحكام القانونية وما الحكم القانوني هو الحكم القضائي الذي جعل على موضوع على نحو طبيعي حقيقيه متى حصل هذا حصل هذا متى حصل باستطاعه مجبره يسمى حكم قانوني اما الحكم الولايتي فهو تحديد الحكم الشخصي في هذا الموريد سمع تحديد الحكم الشخصي في المورين عبد الله نسمع لي تفضل تحديد الحكم الشخصي في المورين إذا لم يشتاق فيه فلائية معينة بتحمّل لا إله ترجع مثلاً المشدد يقول او الشر الشرير يقول من استطاع الحج وجاء عليه الحج هذا قانون كله فتوى قانون قانون أنا المكلف في الخارج هل حصلت عندي الاستطاعة فيجب علي الحج او لا عندما أبحث وأثبت أن عندي استطاعة فيجب علي الحجة الآن حددت الحكم الشخصي أنا الآن قمت بتحديد الحكم الشخصي في موردي لكن هذا التحديد مشروط فيه صلاحيه معينة لذلك ما يعتبر الحكم هناك الحكم الولايتي هو تحديد الحكم الشخصي الناشئ عن فرائدة معينة. فالفار بين الحكم القانوني والحكم الولايتي أن الحكم القانوني تحديد الحكم الكلي الذي يدل على موضوعه على نحو القضيب الحقيقي. الحكم الولايتي هو تحديد الحكم الشخصي الناشئ هذا التحديد عن فرائدة معينة. والا إذا ما يطبق بصلاحيه معينه اما يسمعكم الاعتداء مثل اي مكلف يطبق الحكم على مريض القاضي فحينئذ اذا كان تحديد الحكم الشخصي ناشئ عن صلاحيه معينه يسمى بالحكم العجيب او بالحكم القاضي فان تحديد ان هذا المال لزيدين او لبكرين وان البين على هذا او على هذا التحديد وان كان تحديدا للحكم الشخصي في هذا المريض سرطت فيه صلاحية معينة بما انه سرطت فيه صلاحية معينة كبير حكما ولايتيان ادى الهدان الحكم الولايتي في, في الفارض بينه وبين السقم القانوني وطبعا بعض الفقهاء في الفستان الذي يرى ان نصف الفقه احكام ولايتي ويرى ان باب الاحكام الولايتي باب عام في الفيرق. وعلى مقرب وجهه للإمتقالات منه هو الابتداء كفهم جديده كنو مثلا أحكام كنو أحكام ملايتيه كنو أحكام قامل يشهد أكبر ما عندنا شيء من هذا القبيل تقول في إشكال ما في الأمر في أن هذا مثلا عنده تعنيل بالقضايا الولايتي في كثير ممارس هذا أكبر هذا المباشر أران مثلا veel van de fuqaha's zitten in materialen. Deel van deze rijwaie is tribuut in de wapen. een Arabische. Deze fuqaha's, wat is er niet te weten? En wat is er niet is is is is يعني حكم شخصي صدر من الامام بعنوان انه هو الولي الامر الحكم هذا كل حكم يصدر من المجتهد بعنوان هو الامر ما يصدر من المشتهد بعنوان أنه هو, المشتهد بعنوان أنه هو يسمى حكم وما عن المشتهد لا بعنوان أنه ما عنه بعنوان أنه هذا حكم قانوني الذي هو حكم كلي ما يفضر عن المجتهد بعنوان انه ولي الامر ولي امر المسلمين ما يفضر عنهم بهذا العنوان لو لقبوا حكما شخصيا في موردين هذا ليش ما ليش هذا الحكم الذي لا يجب الفقراء في بعض السبادة هذه الرواية حضية في الواقع حكم شخصيا من الإمام عليه السلام لا بعنوان تكتاب عنوان انه ولي الامر ليش مو طبيعا في الواقع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 أنا أنا. خذنا للناصر اينما وجدته واترح الينا الخمس ظاهر الضوايات ان الناصر كاثر او بحكم الكاثر إما خاثر الموضوعان اما خاثر الحكمان وكما استباحه ما الكاثر عند الأمن والضرر استباحه من الناصر عند الأمن والضرر ما في الأرض أنه إذا أخذ مال المعطب يعتبر نوع من كثب والكثب جثه القوم قلنا على المعطب أينما والأسف سعيد مال المستبع إذا استلم وكان زائدا على ماهون في سنته فهو كثب هذا الكثب جثه القوم إثماس أعقب أنه أخذ ملايس إلى موحق القوم مو أن الناس لا يجبون أموال الناص الذين مستراحة الكفار عند الأمن من الضرار أو بعضهم قلت يستدبر الله الكفر الكعر أصلا ليستبيحنا لولا أنه كافرون لا يستبيح حماله خذ مال لناصل أينما وجسده ويستبيد منها الرواية الكفر، ويستبيد منها النجاسة إذا استفدنا من الرواية أنه كافرون والكافر نجسون استفدنا من هذا الجزين أنه ليساً أيضاً استخدنا الهجارة الثانية نوت استباعوا أمواله مثلاً خذنا للناخذ أينما وجدت، حكم كل والسائل من المسلم طابل جمال حكم ولا بسائل صدر من الإمام عليه السلام بما هو ولي أمر المسلمين لم يفطر منه بما هو مبلغ ومبطيط صدر عنه هذا العكم بما هو ولي الأمر كما فضر عن حكم شخصي في واقعة خاصة لا بد من توصل هذه الواقعة الخاصة حتى يكون حكم عام منه ولا فلا ما يقدر عنه بعنوان أنه ولي آن يكون حكما شخصيا حكما ولادية هل ما يستطيع أن خطب عام أن الناس الكافر وأنه مجيس وأنه في الشباح وأنه في مقصود على أنه وضع هذا الاحتمال أصل المصلان أن أكو أحكام, أكو أحكام قانونية حتى في في لا إيجيء و أكو لا ما أعلم إن شارلاني وحتى في القراء في مواصم لا هذه قبيلة في الواقع وكانت تراجع مرحل قاعدة لا ضرر ولا ضرر في هذه قبيلة تمثل من الديندر أمر بسوط الواري في قرأ نحلتين قال للأنصار اذهب واقلعها ورمجها في وجهه إنه لا ضرر ولا ضرر نتعرض هذا المورد الكثير منهم قلوا بأكم ملالك دموحكم قاموا الرسول جولالتي هي أمر بسلعين نخلات مو أنه ضد من على أي حالة عقل المصرف يقول غير ما في الآن أن بعض المشاهدين مثلا كالسلسان بانو ظلوا في أكثر رواية تترح السماء ليش نمتح لأنه كم ملالكي؟ هل أكو قران على أنه كم أو ما أكو قراني؟ في القراني حمل على أنك كم ما أكو وعلى رب ما يفرقون هذا الاحتمال فهذا الاحتمال والاحتناه به وعدم الاحتناه ينطلق الفقر يبعلك من أسل يعني فهمه الموريد وإلى عصر المطلق موجوده هذا فالذي نريد أن نقوله بأنه قضاء القاضي يدخل تحت الأحكام ولا يبيه لا تحت الأحكام هذا الامر الأمر الأول والأمر الثاني بأنه هل منصب القرام منصب تعبدين او منصبا رقلائي يجدنا القول يقول بشيء يقول ان لحظ منصب القرام يحتاج الى جاهل شاهد ومنصب رقلائي المجتمعات الرقلائية تحتاج الى من يطبق ثماتها فينفع رفع المنازعات وخطو الخطومات تحت الإسارة المجتمعات فوجود حاكمين أو منصدين يخطو الخطومات ويخطو المنازعات مما من اقتضاه مناء العقلات لا حاجة إلى جعل الشرعيين فلو لم تكن عندنا أي رواية تفيد حجية منصد القضاء حتى ما علمنا أي رواية مع ذلك نقول من عدن الراجح الشرعي تستفاه في جيد هذا المصد ولكن بعضهم لا كسيدنا رحمه الله يرى بان منصب القضاء منصب شرعي تعقدي فإنما ما عليه العقلاء وما اقتضته المجتمعات العقلائيه هو رفع الخصومات وفض المنازعات فقط واما رفع الخصومات بهذه القوانين الشرعيه فهذا لم تقتضه بناء العقلاء ما قام عليه جناب العقلاء أصل مطلب، أصل فضّ الخصومات والمنازعات تحت أدريهم الشمعات العقلية أما بهذه الطريقة الخاصة وهي على المداري وعلى مثلا المنكر اليمين ومساء رد اليمين على هذا ومساء رد البلدنة على هذا ويقسم صاحب اليد على غيره ومساء ذلك فضّ الخصومات والمنازعات بهذه القوانين الشمعات الخاصة هذا ليس رد العقلية تحتنا تعبده فرايه اذا التابتنا اللجوء الى الروايات عند كتبه التطبيق فنرجع الى روايات الروايات ما ليس ثابت هنا صحيح سليمان بن خالد استقل الحكومه ان الحكومه العالم بالقضاء العالم بين المسلمين منذيه أو اوصل وهذه سنه تكررت في قضيه الشريعه ابي بكر عليه السلام يقول الشريعه جلست مجلسا لا يجلسه الا ابي او وصيه نبي او شقيق وعالج السيدين والراحلين كلامنا في هذا الفارق على وواء من ليس على للقضاء لا يصح من القضاء وهذا الفار كما ذكرنا انت تترتب على ذكر امور ونذكر امرين منها أيضا هذا اليوم الاول هو هل ان القضاء من نوع الولايات او ان القضاء حكم شرعي لا فيما يقضى به في نفس القضاء هذا المشهور من فقهاء إلى من القضاء نوراً من الولايات. نعنى أن منصب القضاء منصب ولايتيٌ حقيقيٌ. مو ما يقضى به. لأن قضاء عرضناه. إن أنما يقضى به فقماً ولايتي بلا إشكال. ما يقضى به يعني الحكم القضائي الذي يحكم به ويقضى به لا إشكال في أنه قضاء ولايتي. خصوصاً مع ملاحظتنا يعنى به بسيرة حكيم قديس الغار هو أنه آل عدم مفروض يحق من في في حق شخص آخر عدم مفروض يحق من في حق شخص القول بأن القاضي يفترقون عن أنفسهم لا يفسر المقامين كيف ينفصل آل أصل عدم مفروض يحق من في حق شخصاً آخر نظير الأمور مثال افترضوا انه اموال القاصر، اموال السفيد اموال المجنون لا يجوز الاصر عدم جواز تصرف غيره في امواله لما قلت الاصر الاصر عدم جواز تصرف غيره في امواله لانه لا يحل مال يوم المسلمين لله عبد بنفسد نفاذ عدم جواز تصرف شخص في اموال شخص اخر عندما يجي الشخص بقول للفقير حق التصرف في اموال القاصر أو لمنع بعد التقييد حق التصرف في اي من ملهائه الحكم الشخصي الذي يكون على خلاف القاصر تكون ولايته من خلاف القاصر عدم تصرف شخص في أموال شخص اخر فعندما يجوا يقولوا أنه للفقير التصرف في أموال قاصر أو لوليه التصرف في أمواله يعني معنا نحكم مضايقون لأنه على خلاف الآصر يعني سطلح آخر شون؟ سطلح آخر تقول نعم أجل لا لا لا ومسطل إلى العدبين علائم مع موارزة أجلال قلنا أجل الآصر عدد نفوذ حكم شخصين في حق شخص آخر فعندنا الشرع, الشرع يقول القاضي قابياً عليه عليك فإذا صارح الحكم والسلاحة الحكم من أي ذلك أهل الحكم الولاي فيما كاننا على خلاف الاصل خلاف الآصر نظر الأمور الحسبية الأمور الحسبية ليش أعتبرها من الأمور الولاي على خلاف الاصل الان مثلا ترضو التصرف في اموال الميت التصرف في الميت نفسه تجهيزه تكزينه ترسيده هذا التطرف ليس على خلاف العاصر لذلك أي إنسان من عدول المهنين يقوم بك هلأكم شرعي مؤكم ولاتي لأنه ليس على خلاف العاصر جهزوا موتاكم أنه يجب على المسلمين تجنز الميت لأنه يكون شرعي ليس حكم ولاتي لكن بعد أن يجهد الميت التطرف في أمواله في خيابه في ما رؤية بيده مع عدم وجود ولي له او مع غياب وليه التصرف تصرف في امواله في فعندما يقال للفقيه ان يتصرف في امواله او لعدو المؤمن ان يتصرف في امواله يسمى امر حسبي ليش امر حسبي يعني حكم على خلاف بالاخر هنا ايضا يقال الاناق عدم نقول حكم شخص في حق شخص اخر فهذا الشخص تصرف في كلي